صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واضرب لهم سَنَرَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر من مالا وأعز نفرا ودخل جنبا وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ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 فاق فيها وهي خاوية, على عروشها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وَالضَّرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّبَائِعِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتٌ الْأَرْضُ فَأَصْبَحَهَا فأصبح شِمَاءٌ تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وكان الله على كل شيء مقتدرا البال والبنون زينه الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا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 بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا